بسم الله الرحمن الرحیم الیف <تصفيق>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 أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أوزن عليه آية من ربه إنما أنت موذر ولكل قوم ها. I'm الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الويب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول وما جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى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 لا يستجبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال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 هنا إن كانهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس ملهاد أفَمَن يعلم أنما أُنزِل إليك من ربك الحق كما هو أعمى إنما يتذكر أولوا الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أي يصلون ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وآتوا مما رزقناهم سرًا وعلنًا سرًا وعلنًا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 ويقول الذين كفروا لولا أوزن عليه آيات من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطم إن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطم إن القلوب الذين آمنوا وعملوا صالحات الذين آمنوا وعملوا صالحات طوباء لهم حسن ما كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها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 إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولين اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واقم. ولن قد أرسلنا رسولا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجمع كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعده أم الكتاب وإما نري أنك بعض الذي نعدهم ونتوفى أنك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أو لم يرو أن نأتي رضانا قصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو